الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من أرض تكلمهم تكلمهم. هل هي من الكلام بالفتح أو بالكسر أو بالضم؟ كلام بالفتح. أحسنت. من الكلام بالفتح. طيب على القراءة الأخرى الشاذة تكلمهم. هل هي من الفتح؟ اوتكسر او الضم خلى ينكسر كسر يعني كلام سنت ما معنى الكلام الا الارض الصلبه التي فيها حجاره الكلام بالكسر نعم جراحات الكلام بالكسر هي الجراحات ما الحره ما الحجارة؟ ما بالكسر. المحرارة. السيبت بكسر السين. النات. نعم أحسنتم هو رجل المدبوغ واتخذ منه النعاد <صوت> أين وقفنا؟ هنا من البلع نعم شيخنا؟ نعم شيخنا تفضل قلنا السوق في العديم هو الحلمة بالفرش النيه ماذا؟ الذقب في الأديم لأنه هو الحلم بشل واللحلمة نعم هو قال الحلم ثقب في الأديم لكن التثقب في الجلد يقال له الحلمة يقال له الحلم يقال له الحلم الحلم محركا هو الثقب في الأديم أما الحلم بفتح فسكون فهو نزع الحلم والمقصود بالحلم هنا دويبة الصغيرة التي تعض الابن مدعوة بالكسر الديعة الديعة المرهقة هي اللي الدعاء. صحيح نعم هي بالديعة ما ما المقصود بالديعة هنا المكسب الغير المتوقع نعم احسنت بارك الله فيك إذن نسمع الابيات الحمد ذلك لله, لله. الشيخ سأل عن في معمر أو سبسبي المعمر سأل في آخر الدرس عن هذا المعمر هو المنزل الكثير الماء والكلأ المعمر قال في القاموس هو المنزل الكثير الماء والكلا وأما السبسب فهو المفازة السبسب المفازة والصلاه والسلام على رسول الله وبارك الله لنا وفي مشايخنا وجميع المسلمين احسن الله إليكم قال الناظم رحمه الله جماعه النملى وقل اوانيها اولص من كل ملا من عبر مذهبي الشكل عين المثي والشكل حسن الدلي والشكل قيد بغلي مخافة توسبي في صرة وقرفة قل قل في صرة في صرة وخرقة في صرة من قل, فلتن... قل فلتن في قل قل قل قل قل في قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل في صرة وقرة بالكسر وقرة في صرة نعم قل ثل قلة في صرة وقرة نعم وقرة وقرة في صرة وخلقة في صرة مشدودة من ذهبه العشب يدعى بالكلاء وللخراسة الكلاء وجمع كلية كلا لكل حي ذي أبي القصد جور موفضا والقصد عجل فلغا والقصد جوج مرتضى بالعرفي المطيبي بالعرفي المطيبي العرف ليح طيب والعرف صبر ينده والعرف أمر يجب عند ارتكاب الزيبي عند, عند ارتكاب الزيبي نعم الرياضي عند ارتكاب الرياضي ارتكاب الرياضي جعريب الجد وابد الابي والجد طل اللعبي وال عيني الدال العربي البيزد الخربي البيقرو البي ذات الخربي تبارك الله معك تبارك الله معك ها رحمه الله تعالى جماعة الناس الملا وقل اوانيهم ملا ورؤوسهم قل المود من أبقر مذهبي الملاء بالهمز الجماعة من الناس وقال الملأ من قومه وأما الملا بدون همز هو الصحراء الواسع أما الملاء بالكسر والمادي فجمع ملان الملاء جمع ملان وأما الملاء بالضمي والمادي فالملاحف وحيدتها ملاءة قال أمبؤ القيس فعنّ لنا سرب كأنّ نعاجه عذا في ملاء مذيّلي وفي الحقيقة المادة المقصورة أي بدون ألف ليست مثلتة لذلك لم يذكر ابن مالك هذه المادة مقصورة وإنما ذكرها ممدودة مقصورة يعني ملأ الممدودة الملاء فالمالك من يذكرها مقصورة وإنما ذكرها ممدودة فقال ملأة غنى كذا الملاء الملاء الغنى وجمع ملآن هو الملاء جمع ملاءة كذا ملاء مضاهيا قد جاء للصواب إذن ما الفرق بين ما ذكره ابن مالك وما ذكره قطرب في الفتح او الكسر او الضم في الفتح فقط فالمادة ليست مثلتة بالقصر لكنها مثلتة بالمد الفرق بين ما ذكره ابن مالك وما ذكره قطرب هو في الفتح الملء ليس مثل الملاء والملاء الذي مثل الملاء والملاء هو الملاء بالفتح والمد والملاء الغناء إذن الملاء الغناء والملاء جمع ملآن والملاء جمع ملاء من أبقر مذهبي أي منسوب لأبقر وهي بلدة بالعراق والعرب تطلق العبقرية على الحاذق في عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر الخطاب رضي الله عنه ثم أخذها عمر فاستحالت بيده غرب أي دلوان كبيرة فلم أرى عبقريا في الناس يفري فرية حتى ضرب الناس بعبان في قصة رؤية رأها, رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال فلم أرى عبقريا عبقدي هو الحادق في عمله مذهبيء موشا بالذهب ثم قال الشكل عين المثلي نعم. نعم شيخان آه. ما موضح بالفرق بين الملاء والملاء بالفرق بين الملاء الفرق بين الملاء الفرق بين المثلث الملاء والملاء والملاء نعم أحسن الملأ ليس مثل الملاء والملاء إذا آردنا الفتح فنقول الملاء والملاء والملاء أما جماعة الناس فليس الملاء بل هم الملأ بدون أرف بين اللام والهمزة الملأ جماعة الناس ونحن ما نريد الملأ نريد الملاء لأنه هو الذي يناسب الملاء والملاء فالمادة مثلثة بالآي بين اللام والهمزة لا بتركها يعني ليس عندنا الملأ والملا والملا الذي عندنا مثلث الملا والملا والملا وجماعة الناس ليس الملأ بل ملا فالمادة مثلثة بالالف بين اللام والهمزة لا بتركها وليذكره قر قطر في الفتح هو الملأ ونحن نريد الملأ. مرحباً مرحباً. مركبة. الشكل وعينه مثلي والشكل والحسن دليل والشكل قيد البغدي مخافة التوفيق. الشكل هو المثل قات تعالى وآخر من شكله أزود وأما الشكل بالكسري فهو الدلال. وأما الشكل بالبمي فهو جمع شikal والشikal ما يقد ما يقيد به البغل ونحوه الشكل جمع شikal والشikal والقيد مخافة التوثب مخافته القفز والهرب وهذه المادة الشكل والشكل والشكل لم ترد في الإعلام للجمالك. ما وردت في منظومته والناس يقولون يوجد في الأنهار ما لا يوجد في البحار فهذه المادة موجودة في من قطب ليست موجودة في الإعلام للمالك وإن كان ذكرها في كتاب المنفور في مثلثات في إكمال الإعلام لكن لم يذكرها في المنظومة قلفلة في صرة وقرة في صرة وخرقة في صرة أشدوذة من ذهب الثلة بالضم جماعة الناس وأما الثلة بالفتح فجماعة الغنم قال الناظم وثلة بفتحها للغنم وضمها للعقلاء قد نمي وثلة بفتحها للغنم وضمها للعقلاء قد نمي كلثلة في صرة الصرة هي الجماعة من الناس وتطلق الصرة أيضا على رفع الصوت وتطلق أيضا على شدة الكرب الصرة تطلق على جماعة الناس تطلق على رفع الصوت وتطلق على شدة الكرب وهذه ثلاثة الثالث شدة الكرب وهي الثلاثة تفسر بها قوله تعالى فأقبت إمرأته في صرة قيل أقبلت في جماعة ناس وقيل أقبلت تصيح من الفرح ترفع صوتها وقيل أقبلت في جزع وشدة كرب وق في ص في صرة القرة بالكسر البرد فسر بها الصرة إذن الصرة شدة البر الصرة شدة البر قال تعالى كمثل ريح فيها صر كمثل ريح فيها صر الصر والصرة شدة البر قال تعالى وأما عاد فأهلك بريح صرصر عالية أما الصرة فهي الخرقة التي يصر فيها الشيء وخرقة في سرة مشهولة من ذهبي الخرقة التي تضع فيها النقود وتحفظها فيها هذه الخرقة يقال لها سرة يقال لها سرة أقصد بالضبع الخرقة يقال لها سرة بالضبع قال الشاعر لا يألف الدرهم المضر لا يا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق وقد سوف نمالك معاني الصرة بالفتح فقال جماعة ورفع صوت صره شدد كرب هكذا ذكر معاني ثلاثه ثم قال والسرة برد شديد يتقى كما ذكر قطرب والسرة ما صان مصرورا من الذهاب كما ذكر قطرب فزاد على قطرب في الفتح معنين هما رفع الصوت وشدة الكرب العشب يدعى بالكلاء وللحراسة الكلا وجمع كلية كل لكل حي بي أبي بالفتح العشب قال صلى الله عليه وسلم فأنبتج الكلاء والعشب الكثير وأما الكلاء بالمد فهو الحفظ والحراسة. الكلاء ويقال الكلاء الحفظ والحراسة. ومنه قل من يكلاكم الليل والنهار من الرحمن وأما الكولا فجمع كلياً. فجمع كلياً. هذه المادة مثلثة لكن منبر عبر بالكلا عن العشب وهو الكلاء وعبر بالكلا عن حراسة وهي الكلاء. وقد انتقد ابن السيد في مقدمة كتابه في المثلثات انتقد قطربا لجعل هذه الكلمة من المثلث فالذي بالفتح هو الكلاء هو الكلاء والذي بالكسر هو الكلاء والذي بالرمه هو الكلاء قال مالك ولاشتكاء كلية قيل الكلاء إذن الكلاء هكذا بالقصر هو اشتكاء الكلية وأكد المعرفتان كلا. هي التي تستعملون للتوكيد جاء الرجلان كلاهما وكلية معوفة كما الكلا في جمعها قد شاع في الخطاب إذن المادة المثلثة هي المقصورة هي المقصورة بدون همز الكلا والكلا والكلة, والكلة. فالكلا اشتكاء الكلية وكلا كلا تستعمل في توكيد المعرفة والكلاء جمع كلية وأما العشب فليس هو الكلاء بل هو الكلاء وأما الحراسة فليست هي الكلاء بل هي الكلاء مثل هذا الاستدراك مثل هذا الاستدراك يعني يمي الملكة عند طالب العلم ويزيل فهمه، يزيل إدارة. إذن الذي هو من مثلثات الكلا والكلا والكلا بالقص. القص ذو الجور فور يضاؤر، القسط عدل فور يضاؤر، القص قول مرتى من أرفه المطيب القص بالفتح الجور، والقسط بالكسر العدل. قل أما ربي بالقسط. طيب. قوله تعالى لأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ما المقصود هنا الجور أو العدل الجور الظالمون يقول تعالى إن الله يحب من نعم من القسط أو القسط من الفتح أو الكسر من الكسر نعم إذن يقال قسطة ظلمة وأقصط عدلا وهذه الهمزة ماذا تسمى الهمزة مثلا إذا قلت تقول مثلا أعجم بمعنى أزال العجمة أشكى أزال الشكاية ماذا تسمى هذه الهمزة تسمى همزة الإزالة نعم تسمى همزة الإزالة تسمى همزة السلب هي الهمزة هنا في أقصط هي نفسها أقصط أزال الظلم بالعدل كما تقول أزال نعم الإزالة أقصط أزال الظلم بالعدل كما تقول أعجمه أزال العجمة بالنقد أزال عجمة الكتاب بالنقد أزال الشكاية أعذر أزال العذر قد أعذر من أنذر وقد ذكوا أن سعيد بن لما أوقف بين يدي الحجاج قاله الحجاج حين أراد قتله ما تقول فيه قال قاصط عادل قال قاصط عادل فقال القوم ما أحسن هذا ظنوا أنه يصفه بالقسط والعدل فقالهم الحجاج إنما سماني ظالم مشركة كيف؟ لأنه قال قاسط ما قال مقسط والقاسط هو الظالم طيب عادل كيف يكون العادل مشركة؟ بدون نعم أحسنت لأنه عادل كما قال تعالى أحسنت, أحسنت أحسنت كما قال تعالى ثم الذين كفروا بي ربهم يعدلون أما القسط فهو العود الذي يتبخر به والقسط عود مرتضى من عرفه المطيب من عرفه أي من رائحته الطيبة وهذا القصد الهندي الذي في الصحيح أن فيه سبعة أشفية قال صلى الله عليه وسلم عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية من هذا الجنب وهذا القص العرف ريح طيب وهذا حسن تخلص والقصة عود مرتضى من عرفه المطيب العرف ريح طيبة، العرف بالفتح الرائحه مطلقا أو الرائحه الطيبة، وقد فسر به قوله تعالى ويرقهم الجنة الرفاه قيل في معنى الآية طيبها لهم. جعلها لهم ذات عرف أي ذات رائحة طيبة. قيل بهذا. وإن كان مع المشهور أرثا لهم يعني جعلهم يهتدون فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فولدي نسي بيده لا لا أحدكم أهداي منزله في الجنة من هو منزله كان في الدنيا. صلى الله عليه والعرف صبر يندب والعرف هو الصبر. قال الشاعر قل لابن قيس أخر بقياتي ما أحسان عرف في مصيباتي ما أحسن عرفة في مصيباتي عرف الصبر والابن <تصفيق> قيس آخر رقياتي ما أحسن العرفة في المصيباتي ما أحسن الصبر والعفو أبو يجيبه عند ارتكاب الذئب العرفة هو المعروف والإحسان قال تعالى خذ العفو أمر بالعرف واعرف عين الجاهلين ويطلق أيضا عاد تتابع والمرسلات عرفة أي متتابعات ويطلق أيضا العرف على ما تعرف عليه الناس ويطلق أيضا على الاعتراف فيأتي العرف للمعروف والإحسان ويأتي للتشابع ويأتي لما تعرف عليه الناس ويأتي الاعتراف. لذلك ذكر هذه معاني بمالك فقال رائحة عرف هكذا لم يقيلها بالطيبة وصبر عرف رائحة عرف وصبر عرف ثم قال وكل معروف وعال عرف والمتتابعات ثم العرف للإعتراف لاعتراف اسم بالارتياب قال رحمه الله الجد والد الأبي والجد ضد اللاعبي والجد, والجد, والجد عند العربي البئر ذات الخربي الجد له معاني عدة يطلق على وائد الأب أب الأب هو الجد ويطلق على العظمة ومنه قوله تعالى في سورة الجن نعم. وأنه تعالى جد ربنا تعالى عظمته ومنه قول أنس رضي الله عنه كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا ما معنى جد فينا؟ عظم فينا ويطلق أيضاً الجد على الحر ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ولا ينفع ذو الجد من كالجد نعم ولا ينفع ذو الجد من كالجد ويأتي الجد بمعنى القطع يقال جد الشيء إذا قطعه وأما الجد فهو ضد اللعب وأما الجد فهو البئر القديمة أما الجد فهو البئر القديمة هذا قوله الجد وائد الأبي والجد ضد النعبي والجد عند العربي البيئ رويات الخربي وأوصيكم خيرا بهذه المنظومة فما حفظ قر وما ما حفظ فإنه يبقى ويقر ويعلم فاز به الحفاظ فاحفظ فكل حافظ إمام فهذه المعاني لا تكبت إلا بحفظ هذه المنظومة الله يوفقكم ويبارك فيكم ذاتي ما خير جزاك الله خير وبارك الله عندك سبحان الله لا اله الا انت سافر السلام عليكم بارك